Oh ah, oh ah, oh ah. على محمد صلوا على محمد وآدي محمد وآلي محمد يا علي اخر ودنيا على حسابك يحسبون وعلى تقدير ولايه بالولايه يقدرون دنيا ودنيا على حسابك يحسبونا وعلى تقدير الولايا بن ولايا يقدرونا وقلمي من راسخ بالشفاع يسجلونا وقلمي من راسخ بالشفاع يسجلونا صباح يوم التصفيه راح تجب عني حاميات <تصفيق> الهاتف قفوهم عن ولاتكم <تصفيق> قدم الحب والعقيده والشعار المستنى إن وياكم عها صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد والي محمد, وعلي محمد Sallu ala Muhammad Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad عالي المعبود بكم تمم مخلاق البريه وجعل بالخمسه الحواس احساس روح البشريه عالي المعبود بكم تمم مخلاق البريه اناويات المحبه اللي شقوا جاذبيه اناويات المحبه اللي شقوا حبك ودال الناس فكر رشيد توحيد من اصلك بذات يا منار العقاريه يا منار العقاريه لك واحد يا وثق <تصفيق> قبل ما تنزل الايه قل هو الله احد ان وياكم وياكم وياكم عباد <صفيق> صلوا على محمد صلوا على محمد ali muhammed ali